والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها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 111. ونبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 112. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 113. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومغيم ابنة عمران التي أحصنت سرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين